وَيَكَلَّمُ النَّاشِئَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت أنا يكون لي ولد ولم بشر. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا قَالَ رَبُّكَ هَٰذَا يَسِّرُهُ لَكَ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 الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون